إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجه كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير